وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدي اسك ميت فقال ايكم يحب ان هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء فقال فوالله لا الدنيا اهون على الله من هذا عليكم